أحسرهم فهم لا يسمعون وقال قلوبنا في أهنة مما جذرنا يا ابو ظفر اننا نعبدون وان انما انا بشر مثلكم إِنَّ الذين آمَنُوا وعملوا الصالحات لهم أَجْرٌ غير ممنون قل أنكم لدى الذي خلق الأرض في يومه وتجعلون له أنزادا ذلك رب العالمين واجعل فيها رب العالمين من فوقها وبرك فيها طوعا او كره قال جاءتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين في كل سماء امرها وزين السماء الدنيا بمصابيح وحفظه ذلك تقدير العزيز العجيب وإن أعرفوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاجم وتموت إذ جاءته الرسل بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله. قالوا لو شاء. أولم يروا أن الله الذي خلقهم وأشد منهم قوة وكاموا بآياتنا يجحسون فأرسل لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآبرة أغزا فهم لا ينفرون لا على عن جد صائقة على الجن بما كانوا يسبون ونجمن الذين آمنوا وكانوا يتقون. لا أعذ الله إلا من الله الذي أنفق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تستشرون Da cũng sama mau com moi là Un وإن يستعكبوا فما هم من المحتجين وطيطنا لهم قرناء فزينوا لهم ما وما خلفهم وحفظ لهم القول في أمم قد خلت من قبل من الحن والحن Não ولا من شهيدا ولنجزينهم أسوأ كانوا يعملون ربنا lần lấy ở ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة في الَّتِي التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة في الدنيا ولكم فيها ما تستهي لأنفسكم ولكم فيها ما تستعون جزلا من رفور رحيم ومن أحسن قولا من لا فبرو ولا ينفع إلا ذو عظيم وإنما يزغرك من الشيطان نزوع فاستعيذ. الْعَلَّامِ وَالْعَادِلِ وَالَّذِي أَنْزَلَ لَكُمُ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لا تسجدوا للشمس ولا للقبل واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يستهون كَذَلِكَ الْأَرْبَعَةُ شَعَتٌ فَإِذَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ الْمَاءُ أَهْتَزَجَ وَرَبَتْ إِنَّ اللَّهَ الْأَحْيَى لَا الْمَوْتَى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخطون علينا فمن يلطع في النار خير أم من يأتيه آمنا أم من يأتيه آمنا يوم القيامة احملوا ما won di me men والذين لا يؤمنون في آمانهم وهو عليهم عمى أولئك ينادون من ولقد آتنا موسى الكتاب فقط لفكيه ولولا كلمة سبقت من ربك ترغب يفينهم وإنهم لفي من عمل صالحا فلنفسك ومن أجاء فعلينا وما ربك برضى من العديد إليه وما تخرج من ثمرة من أكمالها وما تحمل من أنسى ولا تضع إلا بعلم. ويوم يناسيهم أين شركاء قالوا آذنا جمال النار شهيد وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيط لا يسأم بالله املت فلن يقولن وما اوم الساعه قائما وما عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنزيقنهم من عذاب غدير وإذا أنعذنا على الإنسان أحرض ونآب جانبه وإذا مسوا الشر فذو دعاء عريق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 فنعيهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يسكي بربك أنه على كل شيء شهيد ألا إنهم في مريف من, من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء